وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا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 بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها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 وَأَنَّ الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ أعتدنا لهم عذابا أَلِيمًا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل إنها فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم, فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب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 بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من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 وَمَا وما كان عطاء ربك محظورا 112. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 113. ولا أكبر درجات وأكبر تفضيلا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 ما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فلا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أَعْلَمُ بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فَإِنَّهُ كان للأوابين غفورا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 112. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا واذا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا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 فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه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 ذريته إلا قليلة. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن نجهم جزاؤكم جزاء موفورا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 117. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم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 سنت سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا 111. الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن ان الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا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 ان فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله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 انه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه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 بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنّا عظاما ورفات وقالوا أإذا كنّا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا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 فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا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 وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا